سبق لنا أن هذه الآيات والأية التي قبلها إن أنزلنا كتاب عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراد الله لها سبب نزول وهذا السبب النزول في سنده ضعف رواه الترمذي وغيره والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم لكن بعض العلماء بعض المفسرين صحها هذا السبب سبب النزول لمجيئه من عدة طرق لكن في الواقع أن فيه ضعف وأنها نزلت في شأن بني أبيرق لما سرق أحدهم طعاما واعتذر عنهم قومهم وأنهم أهل بيت وأهل بيت خير وحاولوا أن يعتذروا لهؤلاء فهم النبي أن يبرئهم هم النبي أن يبرئهم وقد اتهموا بذلك في رواية اتهم يهودي وفي رواية اتهم شخص آخر فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم للناس أن يبرئهم فنزلت هذه الآيات وسواء صح هذا السب النزول أو لم يصح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزلت هذه الآيات على مختاره بعض المفسرين. يقول الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم اي لا تحاجج عن الذين يخونون انفسهم نعم وقلنا انها نزلت على قول بعض المفسرين في طعمه الرجل الذي سرق وقومه دعوا سرق على رجل اخر ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم فإن قال قائل لماذا قال يختانون أنفسهم وهل خانوا هم أنفسهم؟ الجواب لأن من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب، فكان ذلك منه خيانة مع نفسه. ولهذا المعنى. يقال لمن ظلم غيره إنه ظلم نفسه ولا شك أن الذي يعصي ويخون ويكذب وغير ذلك من ظلم الناس لا شك أنه ظلم نفسه لأنه أوقعها في المعصية وعرضها لعقوبة الجبار سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم الخطاب يقول بعض العلماء لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن يجادل عن الخونه اليس كذلك نعم ولذلك بعض العلماء يقول الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام والمراد امته المراد امته نعم فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نهي عن ذلك فغيره من باب ولا تعظيما للامر كيف تدافع ففيها تحريم أن يدافع الإنسان عن الذين اختاروا أنفسهم تحريمًا أن يدافع عن الظلمة وأن يقف مع الظلمة وأن يحمي الظلمة وأن يجادل عن الظلمة. صلى الله السلامه كما هو موجود في هذه الأزمان. نعم كيف تحمي الظلمة وتجادل الظلمة ؟ ظالم طاغي يعذب المسلمين يحمى ويجادل عنه ويخاصم عنه طيب. قال ابن عشور والخطاب في قوله ولا تجادل للرسول والمراد نهي الأمة عن ذلك لأن مثله لا يترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فعلم أن الخطاب لأولئك القوم الذين دافعوا عن طعمه هل هم قومه والعبرة بالعموم ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم. المجادلة ممارسات الخصم من أجل الظهور عليه. قال الشوكاني مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه. لأن المجادل يحكم يحكم حجته وإما من الجداله وهي الأرض لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها. ففي هذه الآية تحريم تحريم المحامات إذا كانت للدفاع عن الظلمة فالمحامات الذي يكون محاميا ليدافع عن الظلمة ويخرج الظلمة من القضايا بخطط ماكرة لا شك أن هذا ظلم عظيم وداخل في هذه الآية ولا تجادل عن الذين يختنون عنفسهم كيف تدافع عن هؤلاء الذين يسرقون أو يكذبون أو يتعاملون بالمخدرات أو يظلمون الناس ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا مظلما فكيف نصره إذا كان ظالما قال منعه من عن الظلم والحديث في الصحيحين عن ابن موسى إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما لا يحب فنعرف أن الله يبغض هذا العمل يبغض هذا العمل لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة اثيما أي كثير الإثم فانقل لما قال خوانا اثيما مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد الجواب ذكره بعض الأهل العلم كالرازي وغيره علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والإثم الكثير فذكر اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل على ذلك ويدل عليه ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات ومن كان خاتمته كذلك لم يشك في خيانته وأيضا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودي، وهذا يبطل رسالة الرسول، ومن حاول يبطل رسالة الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر، فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة في الخيانة والإثم. وقيل إذا عثرت من رجل على عثرت من رجل على سيئة فعلم أن لها أخوات. أما القرطبي فيقول وخوانا أبلغ لأنه من ابنيه المبالغة وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك الخيانة من فوائد الآية تحريم معاونة من الخونة الآثم الخونة لا يجوز ومن فوائد الآية أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لمن لنفسه منفاد الايه اثبات محبه الله لقوله ان الله لا يحب اذا نستفيد ان الله يحب عقيده اهل السنه والجماعه ان الله يحب ويحب قد جاءت ايات ان الله يحب الصابرين يحب المقصطين وغيرها اثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه منفاد الايه ان الخيانه من كبائر الذنوب قد سبق انها دم في كل الحوال بخلاف المكر والخداع فأنها قد تكون مدحا في بعض الحوال وقد بينا ذلك في الدرس الماضي ومن فوائد الآية التحذير من الخيانة ثم قال الله عز وجل ما زال القصة والحديث عن هذه القصة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لألا ينكر عليهم ويجاهرون الله بها لأنهم اطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أي يديرون الرأي بينهم في الخفاء من رمي البريء وشهادة الزور والحلف الكاذب والذي لا يرضاه الله من القول هو أن طعمه قال أرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف أني لم أسرقها فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي صلى الله عليه وسلم إذ يبيتون سمي تبيتا لأن الغالب أن تكون إدارة الرأي بالليل نعم. السعدي رحمه الله يقول وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره والطلاعه عليهم وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيته فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقب رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم وكان الله بما يعملون محيطا طيب في قوله وهو معهم في أثبات المعية فالله معهم بعلمه لكن سبق معنا أن المعية لها مقتضى فما هو مقتضى المعية هنا التهديد أو لا التهديد التهديد وهو معهم بدليل أنه قال وكان الله بما يعملون محيطا وهو معهم المعية المقتضى التهديد إنني معكما أسمع وراء التهديد والنصر لا تحزن ان الله معنا ايضا التعيد والنصر طيب يقول الله عز وجل ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه اي ها انتم يا معشر من القوم قوما هي اللي سرق لا. ام جاءوا معه يبرئون هذا ها أنتم يا معشى القوم دافعتم عن السارق والخائنين في الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فماذا كان يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفاء ومن الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا ولهذا قال أمن أم يكون عليهم وكيلا من يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم من بأس الله ونقمته. السعيد له كلام جميل رحمه الله. له كلام جميل في هذه الآية يقول رحمه الله وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة. أو يحصل من عقوباتها يسعى ماذا يقول فيقول هذا كلام السعدي فيقول فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت به وماذا فاتك من ثواب الآخرة وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحلمان والخيبة والخسران وكذلك إذا دعت نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها هبك فعلت ما اشتهيتي فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها قال وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف الذي يدعي العقل وليس كذلك فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب والله المستعان. انتهى كلام السعد رحمه الله له لفتات طيبة لفتات رائعة في تفسيره نحن نذكرها كل ما مرت معنا آية رحمه الله رحمة واسعة وقد كتب الله لتفسيره يعني القبول وكتب الله لتفسيره أن يطير يمينا وشمالا وأن يتلقفه طلاب العلم والعوام وما أن تجد منتدى من المنتديات أو كتاب من كتب التفسير أو من الكتب الحاضرة إلا وتجد أنه ينقل من هذا الكتاب مع أنه غالبا يصنف مع كتب المختصرة وتنفع المبتدئين لكن في الواقع هو كتاب فيه لفتات وفيه أمور قلبية وغيرها وتعليق على الآيات يعني يعتبر كتاب عظيم ننصح بقراءته وتدبري من فوائد الآية ذم من يخشى الناس أكثر من خشية الله ومثل ذلك من يخشى الله في العلانية دون السر وهناك دعاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب في الغيب والشهادة لماذا قال في الغيب والشهادة لأن خشية الله في الشهادة أمر واضح فإن الإنسان أمام الناس يخشى الله ولا يظهر أي شيء ويحاول أن يظهر أمام الناس بأحسن شيء وإنما العبرة بالغيب العبرة بالغيب. بالغيب فما ارتفع ما ارتفع إلا بالغيب إذا كان الإنسان لوحده ومن فواد الآية إثبات رضا الله عز وجل لقوله إذ يبيتون ما لا يرضى والأقيدة نقول أقيت على السنة والجماعة ثبات الرضا لله ثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ومن فوائد الآية أو الآيات إثبات معيّة الله وقلنا معيّة الله تنقسم إلى قسمين عام وخاص العام وهو معكم والخاصة إما أن يكون مقتضاها النصر أو مقتضاها التهديد ومن فوائد الآية أو الآيات إحاطة الله بكل شيء ومن فوائد الآيات تهديد الخوانة وجه ها أنتم جدلتم عنهم في الدنيا ودفعتم عنهم في الدنيا وفعلتم ما فعلتم بالدنيا ماذا سيكون مصيرهم يوم القيامة يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من آت الله بقلب سليم فالله عز وجل يعلم بالنيات ولذلك ينبغي على الإنسان دائما يتذكر موعود الله ويتذكر لقاء الله عز وجل فمن تذكر لقاء الله سهلت عليه الطاعات وسهلت عليه ترك المعصيات والمنكرات ويوم القيامة بعيد أو قريب قريب حتى سماه الله عز وجل اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة لا أحد ينفع أو يدافع عن أحد ومن فوائد الآيات أن الناس في الدنيا قد يتناصرون بالباطل كم هو الواقع في هذه الأزمان يتناصرون في الباطل ويتساعدون في الباطل وغير ذلك عن فهد الآيات اثباتوا القيامة اثباتوا يوم القيامة لقوله يوم القيامة وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه وفق الله العلم النافع والأمر الصالح والله تبارك وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد